قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم حِمَارِكَ فانظر إلى حمارك ولنجعلك آية